تختلف أحكامها قلة وكثرة وهذا يعني أن من المسائل ما لا يختلف الحكم فيه بتكراره فالحكمه في الجملة واحد وإن تضاعفت عقوبة المكرر لكن الحكم في الجميع واحد وينبغي على العدد أن يدري بهذه المسائل ويعلم ما أجمع عليه أهل العلم ومختلفوا فيه ويتبين لهم فروق التي بين المسائل حتى لا يخلف بعضها ببعض هناك مسائل الأحكام فيها واحدة وإن تغيرت العقوبة بالتكرار فلا تحمل هذا الحق اختلاف المسائل خلة وكثرة على جميع المسائل فإن هذا يوقعك في خطا كبير مثلا سب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بآيات الله عز وجل وبكتابه فهذا الباب ولوده من أشكل الأمور على العقل وهو ردة صريحة عن الإسلام لا يختلف الحكم فيها كلة وكثرة من حيث أصل الحكم وإنما يختلف من حيث نوع العقوبة لكن من اجترأ على ربه أو على نبيه صلى الله عليه وسلم فسبهما فالساب كاتر المرتد بإجماع أهل العلم والسب إهانة وهذا ينفي التوقير والتعظيم الذي لأمر الله عز وجل بهما في كتابه قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزغوه وتوقفوه فتعزير النبي وتوقير ينفيه السب إذن السب إهانة وقدح وطعن وكما قال الله عز وجل والذين يؤذرون رسول الله لهم عذاب أليم والإذاء أعظم من الكفر فقد يغفر المرء بلا سبت لكن الساب كافر وزيادة فهذه المسألة لو فعلها المرء مرة كان بها تافرا مرتبلا، لا يزمه تكرارها حتى يتغير حكمه، لكن كلما كان سببا كانت عقوبته كبيرا، لكن هذا الباب بمجرب قال الله عز وجل ولئن سألته لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم كفرتم وقد وقع هذا الاستهزاء منهم مرة فكفرهم رب العالمين به وكما قال تبارك وتعالى ولقد قالوا كلمة الكفر فالكفر قد يكون بكلمة فمن نطق بها كفر بالله عز وجل تكراره يزيده عقوبة ولا يغير الحق وهو دخوله في باب الردة لكن ينتبه في هذا الباب مسألة دقيقة فكثير من الناس يستقر عندهم كفر من سب ربه كفر ساب بالدين لكنه يخلط في مراد المتكلم هناك مساء مشكلة تحتاج إلى دقة نظر وحسن تصور في زمان السلف وقعت محنة خلق القرآن وهي وصف الله عز وجل بالخالص. ونفهو كمال الصفات عنهم وتشبيهه بالجماد الذي لا يتكلم فكان الجمئية مذهب واضح وهو القول بخلق القرآن وهو يستلزم هذه اللوازم الباطلة القرآن مخلوق يعني الله لا يتكلم القرآن مخلوق يعني الله شابه الإنسان لنصفات المرء مخلوق لم تكن ثم كان والله أخرجكم من بطون ربهادكم لا تعلمون شيء وجعل لكم السمع والأبصار والأثناء علمك مخلوق يعني كنت جاهلا ثم تعلم والقرآن من العلم فلو قيل القرآن مخلوق يعني الله كان جاهلا ثم حصل له العلم واللوازم الباطلة على هذا القول كثيرة معلومة في مظالمها فصدع السلف بقوله الحق القرآن كلام الله غير مخلوق فجاء جماع أرهابهم سيف الحق ولن يستطيعوا مواجهة القوة السلفي وعلى دول الإسلام الذين لا يهابون أحدا الذين عرضوا أنفسهم للقتل والتعديل ذودا عن دين الله عز وجل نصروا فكانوا سادة في مجتمعاتهم فكان لا يستطاع أن يظهر بهذا القول الباطل فتلطف أقوام في دخول مسلكه فصاروا يقولون الفاظنا مخلوق يقول أحدهم لفظي بالقرآن مخلوق أو يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق فكانت هذه الكلمة كلمة اللفظ تحتمل معنى ايه؟ تحتمل الملفوظ به، وتحتمل فعل العبد وهو التلفظ. فإن قال العبد قل هو الله أحد، فعندنا شيئان: القول الملفوظ وهو الآية، وفعل العبد وهو التلفظ والنطق. كلمة لفظي تدل على الأمرين فلو قال لفظي بالقرآن مخلوق وقفض به الملفوظ وهو القرآن فهذا قول الجهنين ولو قال لفظي بالقرآن مخلوق وقفض نطق نفسه وتلفظه فهذا لا بأس به لكن لأن الكلمة مشتبهها، منع السلف منها جملة لأن الكلام احتمل حقا وضاطلا فقالوا من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فهذا أصل اشتباه بعض الألفاظ والعبارات التي يحتاج الحكم فيها إلى تأمل فسدف الدين من هذا الباب كلمة الدين يحتمل بها الإسلام فالساب يقصد الإسلام فهذا لا خلاف في كفر ويحتمل أنه يقصد تدين الذي سبهه يقصد أخلافه فحينئذ لا يكفر لأن له ما قصد الإسلام لو أن رجلا وعد إنسانا فأخلاف ووعده فيخلف ووعده فيخلف فتكلم عليه فقيل له هذا دين فسب الدين أي سب دين هذا المخلف كأنه يقول أنا كافر بدين المخلف لو كان الإخلاف دينا أنا أسبه فإذا قامت القرينة أنه يقصد أخلاق المسبوب حينئذ الأحكام والحدود تدرأ بالشبهات فلا يقفر المرء إلا إذا علم أنه قصر الإسلام ما قصر تدين الرجل وهذه مسألة دقيقة قل من يتنبه به فإن قصر الساب الإسلام فلا خلاف في كفر لكن إن قصر تدينك الذي يراه مخالفا للإسلام فهذا يعذب ويسجر بما يرتدع به وأمثاله لكن لا ينكفره لأن الحدود تدرع بالشبهات أما القاصب للإسلام فلا ثلاثة في تكفير كذلك بعضهم إذا تكلم غير بعض الحروف وهذه مهلكة فيقول ديك يغيرون نون دين إلى الكاف يظن أنه يمجد وهذه جراءة عظيمة ما من مخلوق إلا وله دين ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تثقهون تسبيحهم الأشجار والأحجار والحيوان والجماد والنبات كله يعبد كله يسجد يسبح فسلوك هذا المسلك زلل خطير بحضٌ مزلَّ لا تتصور أنك بمنه هذه جريمةٌ كبيرة ومجرد جريان هذه الألفاظ على لسانك هناك مناطق لا ينبغي أن يلجاه العبد تحت أي ظلط رجل أغضبته المرأة أو أغضبه أخوه أو أي رجل المفروض ما يتعلق بالله وأحكامه ودينه وشرعه ورسوله لا يمكن أن يجول فيه الفكر إذا غضب المرض تحرك عقله بما لا يدري كالمريض بعد العمليات الجراحية يأخذ اللسان من العقل بغير تحكم لو أن الرجل كان منطبطا متشرعا إذا جال اللسان ليغرف لا يرج هذه المناطق لكن إذا كان دابوه السم هو الذي يقال غضب لهذه هذه يدور فيها فترة أشياء خطيرة ما الذي جعلك التالج هذا الباب ولو غيرت اللقص أي رجل معه عقله لا ينبغي أن يرج هذا الباب إنه خطير ولأنه لا عزر فيه بخلاف من استحكم عقله كلية فلا يدري بما يخرج من لسانه فهذا لون وزاك لون الأرض لكن معك عقلك لا تلج هذا الباب خيرت الحرف أو أبخيته على حاله ومن المسائل التي لا يختلف فيها مسألة سب عامة الصحابة ونوضع سب الصحابة مشكل وهو بالنسبة لنا خط أحمر لكن السب يختلف والمنبر ليس مجال تفصيل فإذا سب رجل أصحاب النبي بما لا يقدح في دينهم وعدالتهم كان يسف أحدهم بالجب او يرميه بالكفر فهذا لا يقفر وإنما يعزه تعذيرا بالغا لكن ان سبهم بما يتعلق بدينهم فسب عامتهم ورماهم بالفسر او بالكفر سب عامة الصحابة ورماهم بما يقدح في دينهم فهذا كفر بل لا يتوقف في تكفير من توقف في تكفير هؤلاء. للمعنى أن الصحابة كلهم في السام أن حملة الشريعة كهذه وهنا إذن يسقط الشرع جملته. لأن الأخبار تقبل من العدوان وإذا كان حملة الشريعة عمتهم فسق لا يبقى مثوق بشيء. فمن سب عامة الصحابة ولو بالفسر فهذا كافر ولو وقع منه ذلك مرة لا يختلف الحق فيه تلة وكافر سب عامة الصحابة ورميهم بالكفر أو الفسر وكذلك رمي عائشة بما براء الله به ردة ولو لم يتتر لنخلاف القرآن ورمي العرض النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بالخطر والله عز وجل يقول الخبيثات للخبيثين هذه المسألة بالنسبة لنا سماء سما، ومن دركات الأحداث التي جرت في مصر أن الشيعة من أيام يؤسسون حزب حزب شيعي تطلق له خرية الدعوة إلى ما يعتقدون يعملون في واضح النهار واضح له حزب سياسي يفعل ما تهد ما يهد عندك حزب إسلامي عنده حزب ويأخذ إقرار القانون وإقرار الدولة ويعيثون فسادا باسم تصريحات رسمية وتركصات رسمية وتغيير أسماء معروف الإخوان الحرية والعدالة الجماعات الإسلامية التنمية والبناء السلفية النور والأصالة والفضيلة يعطيك الاسم، لكن خد تصريح أصل يتحرك بحرية وهذا ما لم يكن صار الآن من الممكن أن ترى شب الصحابة صباحاً مساء ويعمل جريدة لأنه حزب السياسي لحقوق رسمي يقومون بالإنشاء جريدة رسمي ونرى كل يوم خففاً والباطل من الممكن أن يروج على أي في ناس عقوله عفل ردوا للسمع القرآن وراء محمدا هذا آمن بمسلمه بعد أن عاين النبي هذا قبل عقله وهو عربي قص أن هذا الهراء يا دفع يا بنت الدفعين نبقي أو لا تنبقي رأسك في الماء وذنبك في الطين صدق أن هذا وحد أي عقل يصدق هذا عندنا أحوام آمنوا بالخادياني وإن ظلام أحمد الخادياني نبي بعد محمد وهؤلاء يعيشون في مصر الباطل يهرز على أي أحد ولهذا يقول نبي الله إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنان ليس لي من بالنفس شيء هو ما هو تفضله مهد التفضل والصيانة إلا تصرف عني كيدهم أصب إليهم فالمرحلة القادمة خطيرة اللي هذا يطفح في كل مكان وبتصريح رسل فعلى العبد أن يكون جادا في الطلب ولراجع العقيدة مراجعةً تامة ولرفق للناس أجمعين حب الصحابة وتوقيرهم ويسنع الكلام في الشيعة حتى يكون عند الناس صيانة ويضرع المرء لربه أن يرفع هذا البلاء إذا نزل هذا الخبث ببلد أزل الله بخرابه أن يسنع الصحابة في مكان يخرج ابن القيم في كتاب الروح ذكر قصة بليل أن رجلا كان له جار رافضي لسب أبا بكر وعم وكان هذا السني ضعيفا فنام مرة مغضبة لا يقوى أن يقوم له فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام والرجل مغطاس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك قال فلان يسب أما بك ويسب هم قال خذ هذه المذية وازبحه قال فمثل لي هذا الرجل على فراشه فذبحته. ثم إني استيقظ فإذا صراخ من بيته يقولون ذبح فلان على فراشه انغير الى حتى في المنام يا غير عليهم هم رأسنا وكل مالنا اصحابه اصحابه ان كذبا دلت النصوص على تحتيره وهذر الشرع منهم حتى امر النبي بقتل الكتاب عامة بقتل الكتاب ثم نسخ هذا الحكم للمصالح وقال تقتلوا منها كل أسود بهير وقال لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ومع هذا يقطع الصلاة إذا مر من أمانك كلب أسود بطلت صلاتك، غير أن كلبا تخلد ذكره يُتلَ في المحاريه ويُحفظ في الصدور كلب وكلبُه با ذراعيه براعيه لأنه صاحب فتية آمن بربه كلب تخلد ذكره بصحبة فتية مؤمنة فما بالك بمن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وقاتل معه نصف هؤلاء يسبون لكن الحبل جرّال وإذا فتح الباب انتصر وولد فيه هؤلاء الليام هذا الكلام يمد القلب بأي شيء يفرح بأي شيء وهذا من البركات نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وليقي أصحاب نبيه من السبب وأن يجعل الدائرة على اللئام وأن يثبت الحق وأهله أفضل قومي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك الحمد لله وحب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ووحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد من المسائل التي لا تختلف الأحكام بتكرارها وقوع المعاصي والإصرار عليها وقوع المعاصي والتكفير به مذهب الخوارج الذين يكفرون بكبائل الزنوب والمعاصي أما أهل السنة والجماعة فلا يكفرون بوقوع الكبير مهما عظم ولا يكفرون بتكرارها والإصرار عليه فمن أصر على ذنب ما فكرره ولو إلى الموت فهذا لا يكفر عند أهل السنة والجماعة ولا تتحول الكبائر بتكرارها إلى كفر والأذلة على هذا من الكتاب والسنة الكثيرة وعليها إجماع أهل العلم وفي صحيح مسلم وغيره أن جماعا من المشركين قتلوا فأكثر وزنوا فأكثر ثم جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إن الذي تدعوا إليه لحسن لو تخبرنا أن لما فعلنا كفار وذلك أنهم استبشروا التكرار ولو قيل إن هؤلاء المشركين فلم يلد في الكتاب والسنة ما يغير حكم التكرار بعد الإسلام فنزل قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا للحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تان وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبنا عبد زندا فقال يا رب إني أذنب تزند فغفر لي فقال الله عز وجل على عبدي أن له ربًا يغفر الذنبا ويأخذ به قد غفرت لك ثم إنه لبث ما شاء الله ثم أذنه فقال يا رب أذنب تزند فاغفر لي فقال الله عز وجل لعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويغفر ذيقا غفرت له فقرر الثالثة فقال الله عز وجل فليعمل عبدي ما شاء أي إذا كان كلما أزنر استغفر وحديث قاتل المائة وغير هذه الأحاديث مع إجماع السلف لو ظل الرجل يشرب الخمر حتى الموت يزني حتى الموت يقتل حتى الموت يتعامل بالربا حتى الموت إذا كرر الكبيرة لا تصير كفر إنما تتضاعف العقوب لكن لا يتتحول كبائل الزنوب إلى مكثلات بتكراره الذي يفعل هذا الخوال فما عمتهم فيكثرون بوقوع الزن من الكبير وأما النجدات منهم فيكثرون بالإصرار لا يكفر من اتكر الزمن مرة لكن يكفر من يكرره فجاء مذهب الحق ضد هذه المذاهب الباطلة وهذا من رحمة الله لنا. فالذنوب ولو تكررت لا يختلف حكمها من حيث دخولها هذا التكفير لكن يتضاعف العقومة بسبب التكرار فهذا باب وهذا باب آخر والمهم أن هذا باب دقيق ومسألة جليدة كما لم سابقا وهي تدل على أهمية العلم وتضلع كالجاهل يفسد والعالم يصلح والجنة لا يتوصل إليها إلا بنوع من العلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا إصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تبع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا حاجة إلا قضيتها إنك ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وأكبر